انني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش نظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَنْ لَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِدُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 111. سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 112. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 قالوا نحن الولو قوة والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تاملين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 بما يرجع المرسلون